مَا تُغْرَدُونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ يَذَابُونَ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَوَدَّعُوا عَنْهُمْ فَإِن تَرَضَوْا عَنْكُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا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 عليهم دائره السوء والله سميع عليم ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول الا ان إنها قربة لهم سيدخلكم الله في رحمته إن الله غفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنكم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً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 والذين اتخذوا مسجدا ضراوا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله وارصادا لمن حارب من قابل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 فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يحب الْمُطَّهِّرِينَ أَفَمَن أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّن أمن أست بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبتان في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله علي حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتنون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ مَا كَانَ لِل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 إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله ميع ولي ولا نصير ل قَتَّابَ الله عًَا النَّب وَالمُهاجِرينَ وَأَصور الذيَ التَّبَعُوه فيِي سَاعَةعُسواتِ مِ بعْدمَا كَادَ يَزيل مِن بَعْدمَا كَادَ يَزغُ قُلُوبُ فرَيقم مِنْهُمْثُمَّ تَبَ إِنَّهُ بِهِم رَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَعَلَسَلاَسَةِ الَّذِينَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مَا كان لأهل المدينة ومن حولهم مِنَ الْأَحْرَارِ أَن يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظُلْمٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْأُونَ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 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجد يوم الله احسن ما كانوا يعملون وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رجعوا الَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مع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 وَأَمَّ الَّرينَ فِي قُلُوبِهِم مَ رَضُون فَزَادَتهُمْ رِجِسًا إلىَا رِجِسم وَما تُ وَهُمْ كَافون أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يُذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّغْرُبُ عِندَهُمْ إِلَىٰ بعض هل يَرَاقُم مِنْ أَخَد سَُّا صَرَفُ صَرَفَ اللهَّهُ قُلوبَهُُون بِأََّهُمْ قَوْم لا يَفطَغون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 عليه توكلت وهو رب الحرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب الحكيم أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَن أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَن آذِنَ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَن لَّهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ مُبِينٌ إِنَّ الذي اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يدبر الأمر 119. ما من شفيع إلا من بعد إذنه 110. ذلكم الله ربكم فاعبدوه 111. أفلا تذكرون 112. إليه مرجعكم جميعا 113. وعد الله حقا 114. إنه يبدأ الخلق ثم يعيده 119. ليجلي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا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 وَرَضُوا بِالحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمْأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَن آيَاتِنَا غَافِلُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ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 124. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام 125. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله لنا الشر استعجالا بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس الإنسان قر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك ذجن للمسرفين ما كانوا وَلَقَدْ اهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا وَجَأَتْهُمْ وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَ كيف في الارض من بعدهم لنا انظر كيف تحملون واذا اتل علىهم اياتنا بينات قول الذين لا يرجون لقاءنا اذ بقران غير هذا او بدل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 إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء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 وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَئِنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا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 يا ايها الناس انما بغيوقم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم الينا مرجعكم ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط به فقلق به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام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 وَلَا يُرْهَقُونَ وَجْهَهُمْ قَتَرًا وَلَا ذِلَّةً أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ مُنْفِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَسَبُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتُرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ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 وَيَوْمَ نَحْشُرُكُمْ جَميعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ ما كنت يَا نَتَحْجُدُونَ فَكَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنتُمْ عَن عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هناك تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ 119. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحج من الميت 118. ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر 119. فسيقولون الله 110. فقل أفلا تتقون 111. فذلكم الله ربكم الحق 112. فماذا بعد الحق إلا الضلال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 إِنَّ اللَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابَ ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مِسْلِغِي وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِقُّوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِم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 قُلْ إِ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنتُمْ بِمُعْجِزِي وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ غُلَمتْ مَا فِي الْأَرْحَامِ لَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا نَدَامَتَهُمْ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ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 هو يحيي ويميت وَإِلَيْهِ ترجعون يا أيها النَّاسُ قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. 119 قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون 110 قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا 119. قل أه الله أذن لكم أم على الله تفترون 110. وما ظن الذين يفترون 111. على الله الكذب يوم القيامة 112. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون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 وَمَا يَعْجِزُ عَنِ الرَّبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبِدِيلَ لِكَرِمَاتِ ذلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ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 أتقولون على الله مَا لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون مداعا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون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 لا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ قُضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظَرُونَ فإن فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ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 118. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين 119. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح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 113. لما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 114. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله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 ان فِي الْعَوْنِ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لمن 117 وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين 118 فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين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 وَجَا وَذْنَا بِبَنيِي إسْر إلَ البَحر فَأتْ بَعَوم فِرعَوْنُ وجنوده بغيا وعدوى. 119 حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين 110 الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين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 111. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم 112. إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون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 وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ أَلَمْ يَنْظُرُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا تُنْبِتُ الْأَشْجَارُ إِنَّ ذَلِكَ لَوَرَعٌ عَنْ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 ان عَلَيْنَا نُزُلُ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي فَلَا أَعْبُدُ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا أَكُونَ وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن مِنَ المسركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك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 117. ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل 118. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين 119. بسم الله الرحمن 119. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير 110. تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَإِن تَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُتِكُ كُلُّ ذِي فضل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 ألا حين يستغسون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور